والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فشقناه إلى بلد ميت فشقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذالك النشور